بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين ا رباح التيمم وقد تكلمنا في الترس الماضي على أركانه فقلنا إن أركان التيمم نتكلم إن الركن على الأول في في في خبسة وقد العضو الثاني、أنلية. وقلنا إ ن هذه ا ل ن ي ة تكون ن ي ة ا س ت ب ا ح ة مفتقر وليست ن ي ة رفع الحدث ل أ ن التيمم ما يرفع الحدث و إ ن م ا يبيح ا ل ص ل ا ة والركن الثالث مسح وجهه والركن الرابع مسح يديه مع م ر ت ق ي والركن الخامس ا ل ت ر ت ي ب ما بين الوجه واليديه وبعد ذلك شرعنا في الكلام على أ ح ك ا م التيمم إ ل ا أ ن ن ا ما أ ت م م ن ا ه ا فقلنا إ ذ ا تيمم الانسان ل ف ق د ماء فوجده والفقد في هذه ا ل ح ا ل ة هو الفقد ا ل ح س ي وليس الفقد الشرعي ل أ ن الذي يفقد الماء شرعا يتم صلاته ولو كان الماء أ م ا م ه كالمريض الذي لا يستطيع أ ن يستعمل الماء في الوضوء ف إ ن ه يتيمم ويصلي ولو كان الماء أ م ا م ه يعني قد يكون يضر ولا الماء أمامه ولا يضر هذا فنحن حينما نقول من تيمم لفقد ماء ووجده معنى ذلك أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن كان قد فقد الماء فقدا حسيا وكان باستطاعته أ ن يستعمله لو كان موجودا إ ل ا أ ن ه ليس موجودا ف إ ذ ا وجد هذا الرجل اما أ ن يكون في ا ل ط ل ا ه و إ م ا أ ن ه ليس في ا ل ط ل ا ه ف إ ذ ا لم يكن في ا ل ص ل ا ة فلا شك أ ن تيممه قد انتهى إ ذ ا وجد الماء بطل التيمم و ا س ت د ل ن ا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والترمذي عن أ ب ي ذر رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج ف إ ذ ا وجدت الماء فانته جدا فيجب عليه أ ن يستعمل الماء هذا إ ذ ا لم يكن في ا ل ص ل ا ة بالاتفاق و أ م ا إ ذ ا كان في ا ل ص ل ا ة فله أ ح و ا ل م ت ع د د ة ف إ ذ ا كان في ا ل ص ل ا ة ووجد الماء إ ل ا أ ن هذا الماء الذي وجده لا يستطيع أ ن يستعمله في الوضوء أ ي ض ا ولا في ا ل ا س ت س ا ل من ا ل ج ن ا ب ة ل أ ن ه ب ح ا ج ة له من أ ج ل أ ن يشربه هو أ و من أ ج ل أ ن يسقيه لحيوان محترم معه على التفصيل الذي ذكرناه في ا ل أ س ب ا ب ا ل م ب ي ح ة للتيمم قال هذا أ ي ض ا ما ت ب ط ل صلاته ل أ ن وجدانه للماء ا ل ذ ي لم يجد الماء ما يستفيد منه شيئا هو لو لم يكن في ص ل ا ة وكان ب ح ا ج ة إ ل ى الماء الذي معه للشرب حالا أ و مالا له أ و لحيوان محترم معه ف إ ن ه يجوز له أ ن يتيمم ف إ ذ ا كان متيمما لفقد الماء وجد الماء إ ل ا أ ن ه على هذه ا ل ص ف ة ب ح ا ج ة لشرب الماء حالا أ و م آ ل ا أ و بحاجه ة لأن ي ي س ق لحيوان محترم معه أ و ل آ خ ر ممن تلزمه نفقته ا أ و ممن يلزمه أ ن يسقيه فيجب عليه في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يسقيه الماء و ي ت ه م م الوضوء له بدل يستطيع أن ولا فينا حفظ النفس يتهمم أن فينا له ولا لا بدل、له. ف إ ذ ا كان ت الصلاه وكان و و ج د الماء ل ن ه ك هناك مانع من استعمال هذا الماء كعطش أ و سبع أ و حائل يحول بينه وبين الماء من عدو او غيره وجد الماء ولكنه يوجد بينه وبين عدو الوصول أو حيوان يجد يجد الماء أو كان في حيوان حائل بينه وبين الماء هذا كالذي الماء كان حائل الماء كالذي الماء إليه لن لن يمنعه من مبترس بينه بينه في وبين إ ذ ا لم يجد طريقا آ خ ر يستطيع به الوصول إ ل ى الماء بعيدا عن هذا المانع و أ م ا إ ذ ا كان في ا ل ص ل ا ة ووجد الماء ولا يوجد بينه وبين الماء مانع ما يوجد عدو ولا يوجد حيوان مفترس ولا يوجد حائل نحن نمثل بالعدو أ و بالحيوان المفترس ل أ ن هذا هو الغالب في المانع الحائل ما بين ا ل إ ن س ا ن وما بين مراديه ولكن ربما يكون هناك مانع آ خ ر ف أ ي مانع من الموانع وجد ف إ ن ن ا نعتبر الماء كانه لم يوجد والتمثيل هذا فقط لبيان أ ه م ما يمكن أ ن يحول بين ا ل إ ن س ا ن وبين الماء ف إ ذ ا كان في ا ل ص ل ا ة ووجد الماء وليس ب ح ا ج ة له للشرب ولا يوجد ب ي ن وبين الماء حائل ص ل لها حالة ا ة الحال ا ل أ و ل أ ن تكون مما يسقط بهذا التيمم والثاني ح ا ا ل ل أ ن تكون مما لا يسقط بهذا التيمم ف إ ذ ا كانت ا ل ص ل ا ة مما لا يسقط بهذا التيمم كمن تيمم ل ف ق د الماء في ا ل م د ي ن ة ف إ ن ه سياتي معنا بعد قليل ل أ ن ه يتيمم ويصلي ولكنه يجب عليه أ ن يعيد هذه ا ل ص ل ا ة ل أ ن فقد الماء في ا ل م د ي ن ة عذر نادر ولا يكاد يوجد وبناء على ذلك هذه ع ذ ا ع ذ ا ر ة ا ل ت ي ل ا ت ك ا د توجد ليس لها أ ح ك ا م خ ا ص ة بها ولذلك اعتبر عدم وجوده للماء مبيح للتيمم نشح ل أ ن ه ليس واجدا للماء ولكن ليس مسقطا للصلاه يجب عليه إ ع ا د ت ه ا فإذا فقد الإنسان الماء في المدينة في فتيمم وصلى وهو في أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة وجد الماء قال لا ت ب ط ل صلاته على ا ل م ش ف و ر عندنا في المذهب ل أ ن ه على كل ا ل أ ح و ا ل سيعيد هذه ا ل ص ل ا ة إ ن اتمها سيعيدها و إ ن قطعها سيعيدها وبناء ذلك إ ت م ا م ه لها ما يفيده شيئا ولا يجديه نفعا ولذلك قالوا إذا كان صلاة وكانت صلاةه مما لا تسقط بهذا التيمم ووجد الماء ف إ ن ه يجب عليه أ ن يقطع الصلاه تبطل صلاته ما ي ح ت ا ج إ ل ى قطع بمجرد رؤيته ل ل م ا ء تبطل صلاته ويجب عليه أ ن ي ت و ض أ و أ ن يصلي من جديد هذا إ ذ ا كان ت ت ي م م لا يسقط إ ع ا د ة هذه ا ل ص ل ا ة و أ م ا إ ذ ا كان يسقط إ ع ا د ت ه ا يسقط قضاءها بان صلى ل ف ق ف الماء في الصحراء ا ن ا ء السفر هذا يتيمم ويصلي ولا تجب عليه إ ع ا د ة وبناء على ذلك إ ذ ا تيمم وصلى وهو في أ ث ن ا ء صلاته وجد الماء فانه لا يقطع صلاته لن يتمها ولا تجب عليه إ ع ا د ت ه ا و إ ن م ا يجب عليه الوضوء في ا ل ص ل و ا ت ا ل م س ت ق ب ل ة ولو كانت ن ا ز ل ة يعني بمجرد امتيائه من هذه ا ل ص ل ا ة ما يجوز ل و أ ن يتنفل بهذا التيمم ل أ ن ه ا ل آ ن واجد للماء وبناء على ذلك يجب عليه أ ن ي ت ع م د ه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجدت الماء ف أ م ت ه جلدك يجب عليه أ ن ي ت ع م د ه ولكن ل ايهما أفضل لا, لا ج ب ع ل ي قطرها ي ت ل ل ص ا ة ولا عليه يجب ق ض ا ا ه و ل ا يجب عليه قطر لكن ايهما افضل هل الافضل ان يتمها بهذا التيمم ام الأفضل أن يقطعها وان يصلي متوضئا قال ا ا م ا م النووي رحمه الله تعالى و ا ل ان قطعها ل ي ت و ض أ افضل من اتمامها فرضا كانت ا ل ص ل ا ة او نفلا و ق ا س و ا هذا على المكثر في ا ل ر ق ب ة اثناء الصيام لو ان الانسان حنس في يمينه يجب عليه ان يكفر و ك د ا ر ت اطعام ع ش ر ة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير ر ق ب ة فمن لم يجد فصيام ث ل ا ث ة ايام فليبتعد انه لم يجد فصام ما استطاع ان يكفر بخصال ك ف ا ر ة الثلاث فشرع في الصيام لكنه بمجرد شروعه في الصيام وجد ا ل ر ق ب ة قال إ ن ه يعتق ا ل ر ق ب ة ولا يتم الصيام وهنا قالوا ا ل أ ف ض ل له أ ي ض ا قياسا على تلك ا ل ح ا ل ة ا ل أ ف ض ل له أ ن يقطع ا ل ص ل ا ة و أ ن يتوضا و أ ن يصلي بوضوء بدلا عن ا ل ص ل ا ة بالتيمم لكنه لو أ ت م ه ا فصلاته ص ح ي ح ة ولا غبار عليه ف إ ذ ا هم قالوا قطعها أ ف ض ل من إ ت م ا م ه ا قياسا على ا ل م ك ف ر بالصيار الرقبة إذا خلاف ا وليخرج إ وجد من من حرم م هناك ا ه من العلماء من حرم إ ت م ا م ا ل ص ل ا ة إ ذ ا وجد الانسان الماء ل ظ ا ي ر قول النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا وجدت الماء ف أ م د ت ه جلده ولم يميز النبي صلى الله عليه وسلم بين ا ل ص ل ا ة التي يسقط قضاؤها لهذا التيمم وبين ا ل ص ل ا ة التي لا يسقط قضاؤها فمن العلماء من قال اذا وجد ا ل إ ن س ا ن الماء ف إ ن ه يجب عليه أ ن يستعمله ويقطع الصلاه ة ولو وكان كانت فرضا ذ لهذا ا الفرض التيمم يسقط ولذلك قال أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم قطر ا ل ص ل ا ة إ ذ ا كان في مكان تسقط الصلاه بهذا التيمم قطعها أ ف ض ل من إ ت م ا م ه ا ليتوضا ويصلي خروجا من خلاف من أ و ج ب الوضوء في مثل هذه الحاله ة فإذا عندنا مبرران القطلاء لقطع ن و أ أفضل من الإتمام مع جواز الإتمام مبرر الأول أو الإتمام الإتمام المكفر بالطيام الرقبة والمبرر الثاني التليل من مع مبرر عن جواز قياسا إذا الثاني وجد في ا ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ه ي ة ا ل م ع ر و ف ة الخروج من الخلاف مستحب وهنا من العلماء من خالف وقال يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يقطع ط ل ا ه و أ ن يتوضا ف خ ر و ج من الخلاف ا ل أ ف ض ل ل ل إ ن س ا ن أ ن يقطع ط ل ا ه و أ ن يتوضا و أ ن يصلي متوضئه لكن هل هذا دائما قال لا إ ل ا إ ذ ا كان الوقت ضيقا ل ا ف ت ر ض أ ن ه كان هذا الرجل ينتظر ا ل م ا حسب ما قدمناه من التقصير��ranch الماضى من ذكرنا يتقن ج التفصيل او وجود يظن في الدرس الماضي لنفترض ان انسانا ما قد اخر ا ل ص ل ا ة إ ل ى آ خ ر الوقت ظنا منه أ ن ه سيجد الماء أو من الأعدار. ولم بعذرين من ا ا ع د و ل يبق من الوقت الا ما يتسع ل ص ل ا ة اربع ركعات مثلا وكان ت ص ل ا ه ص ل ا ة ظ ه ي ر ة و ت م م و ص ل ى واثناء صلاته ر أ ى الماء وكانت هذه ا ل ص ل ا ة مما يسقط بهذا التيمم قال يحرم عليه في هذه الحالة في قطعها لان الوقت ضير ولو قطعها وتوضا ل ع د ى هذا الى ان يصلي ا ل ص ل ا ة ق ط ا ء وما دام فعلها أ د ا ء ممكن بالتيمم فلا يجوز له أ ن يؤخره إ ل ى ما بعد الوقت ولا سيما أ ن تيممه مشروع واما الصلوات التي يصليها ا ل إ ن س ا ن بالتيمم قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله وأن والأصح والأصح ليتوضى وأن والأصح أي أن أن أفضل أي أن المتنفلة قال أن أفضل وأن المتنفلة أن المتنفلة المتنفلة قال قطعها لا يجاوز ركعتين إ ل ا من نوى عددا فيتمه إ ذ ا وجد ا ل ن س ا ن الماء في ص ل ا ة وكان ا ل ص ل ا ة ما يسقط بهذا التيمم بالنسبة وبالنسبة بالنسبة عرفنا الحكم للنافلة قال للنافلة يختلف الوضع لأن الإنسان نافلته للخيضة يختلف لأن له يصلي له يصلي أن ركعتين أن أن ثمانية يتحكم في يجوز ويجوز ويجوز يصلي, يصلي أربعا وكل له هذا جائز قال ف إ ذ ا كان في ا ل ص ل ا ة وكانت ا ل ص ل ا ة مما يسقط بهذا التيمم وصلي الناس لما يجب قضاؤها ولكن يندب قضاؤها ا خضاؤها فإذا كان الإنسان في الصلاة وكان متنفنا قال ما يجاوز الرسعتين إذا وجد الماء أثناء صلاةه التفصيل الذي ذكرناه في القطع وعدمه. أنه أتم ما أراد أن الصلاة فإذا أتم وكان أربعا ينجب في في يقول يخطى يتم أنه أن نوى أن ب وعدمه على وجد أتم أتم قد ر ع ق اذا ل إ كان قد نوى عددا كان كانت النافله ة راتبه من ا ل رواتب الصلاه فانه يتم هذا العدد على التفصيل الذي ذكرنا افضل ل أ قطع عدم واما ل اذا لم ينوي عددا كان كان يصلي نافله مطلقه ودخل دون ان يعين عددا فانه ما يجاوز الركعتين واذا تيمم الانسان للفريضه وصلى بها يفترض تيمم أن إنسانا تيمم لصلاة الظهر وصلى الظهر وقال ما يجوز له ان يصلي بهذا التيمم فريضه اخرى ما يجوز يصلي بهذا التيمم. وذلك ان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه اغسلوا وجوهكم وايديكم من المراكز الى اخر الايه وكان الامر في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م ك م ان ذ ك ر الانسان في ا ر و س ل س ا ب ق ة أ ا ل إ ن يجب عليه أ ن ي ت و ض أ كلما أ ر ا د القيام إ ل ى الصلاه و أ ن الوضوء ما ي ج ي ز ل ل إ ن س ا ن أ ن يصلي اكثر من ص ل ا ة و ا ح د ة والتيمم بدل عن الوضوء ف ي أ خ ذ نفس الاحكام التي أ خ ذ ه ا الوضوء ما يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يصلي بتيمم واحد أ ك ث ر من ص ل ي ق ه و ا ح د ة هكذا كان ا ل أ م ر في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م ثم بعد ذلك ثبت عندنا بالدليل الشرعي أ ن الوضوء يتمكن ا ل إ ن س ا ن بواسطته أ ن يصلي خمس صلوات و أ ك ث ر من هذا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما دخل إ ل ى م ك ة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد وعندما س أ ل ه علي رضي الله عنه عن هذا ف ق ا ل او فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلته عامدا يا علي حتى يبين للناس ان الصلوات الخمس تجوز بوضوء واحد ولكن ما ورد عندنا مثل هذا ب ا ل ن س ب ة للتيمم فبقي التيمم على ا ل ا ص ل أ ن ه بدل عن الوضوء اريد الدليل م ر ة ث ا ن ي ة وهذا الدليل قابل ل ل م ن ا ق ش ة م ا أعيد ن ن ا ق ش ل أ ن م س أ ل ة ترجع إ ل ى س ل ا ف اصولي لكن أ ذ ك ر ما قاله الشيخ ا ل ش ر ب ي ن ي رحمه الله تعالى وغيره ق ا ل من أ ص ح ا ب ن ا وغيرهم من الفقهاء ء الذين قالوا بأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة قالوا التيمم ا يصلي بدل ل يجوز بتيمم بأنه أن من عن و و أكثر فريضة ض وكان ا ل أ م ر في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يصلي ا ل ف ر ي ض ة ما يجوز له أن يصلي الفريضة الا ف ر ي ض ة إ ل إ ذ ا توضا ف إ ذ ت وصلى ض و ا ل ف ر ي ض ة ما يجوز له أ ن يصلي لهذا الوضوء ف ر ي ض ة أ خ ر ى فلكل ص ل ا ة وضوء والتيمم بدل عن الوضوء فلكل فحكم ل ل ك فلاة تيمم الوضوء وحكم التيمم كان واحدا ما يجوز للإنسان يجوز أ ن يصلي لا بالوضوء ولا بالتيمم أ ك ث ر من ص ل ا ة و ا ح د ة وبعد ذلك نسخ هذا الحكم ب ا ل ن س ب ة للوضوء ف أ ج ا ز الشارع أ ن ن ص ل ي بالوضوء الواحد ما شئنا من الفرائض والنوافل ولكنه لم ينسخ ب ا ل ن س ب ة للتيمم ما نصل الينا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم و ل ب ت ي م م و ا ح د أكثر م ن ف ر ي ض ة و ا ح د ة و ب ن ا ء على ذ ل ك بقي على م ا ك ا ن عليه م ن أنه ي ن ي ق و ل إ ن س ان ك ل م ا ق ا م إلى ص ل افراد ة ي ض م س ل م م هذا و ا ح د و ر و ى ا ل ب ي ه ق ي ب إ هناك د ص ح ا ف ر ا ع م ر ق ا ل م ي ن يقولون صلاة إ لم يكون ح م م ل ك ل ص ل ا ة وإن ل م ي ح و ل أ ن ه ا ل ط ه ا ر ة ض ر و ر ة ل أ ن ه ط ه ا ر ة ض ر و ر ة نحن نعلم من قواعد الشرع ا ل ع ا م ة أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان عنده سلس البول مثلا هذا ما يرتفع حدثه يرتفع حدثه, يرتفع حدثه؟ سواء ت و ض أ أ و تيمم على كلا الحالين حدثه ما يرتفع و إ ن م ا يستبيح ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا توضا ل ص ل ا ة الظهر ما يجوز له بالاتفاق ان يصلي ص ل ا ة العصر لان وضوءه قد انتقض بسبب التيلان الدائم في الزوج قال هذا وضوء ض ر و ر ة ابيح ل ل ح ا ج ة اليه ولذلك ما يستبيح به اكثر من فريضه و ا ح د ة قال نفس الكلام نقوله في التيمم كما ل ط ه ا ر ة ض ر و ر ة لو وجدت ما لم اتيمم ف هذه ط ه ا ر ة ض ر و ر ة وما د ا م ا ل ط ه ا ر ة ض ر و ر ة فلا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يستبيح بها أ ك ث ر من فرض واحد ف إ ذ ا استدل أ ص ح ا ب ن ا بالآية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وبالقياس طهارة الضرورة المتفق عليها بالنسبة المولي قالوا هذه أيضا الطهارة ضرورة فلا بها إلا فرضا وبأثر عبد بن يستبيح على للثريف رضي وغيري ضرورة الفريضة واحدا عمر عنه هذه ه في ذ ا كل ما كان مفترضا مثل ف ر ي ض ة ا ل ص ل ا ة كل ما كان مفترضاً من ا ا ك م ف ت ر ض الطواف من ا طواف ا ل ف ر ي ض ة و خ ط ب ة ا ل ج م ع ة فيمتنع الجمع بتيمم واحد بين طوافين مفروضين وبين ا ل طواف فرض و ص ل ا ة فرض إ ذ ا دخل المسجد بالتيمم وصلى مع الامام مثلا ما كان ق طاف بعد ه كما لو كان الإنسان معتمرا الإنسان لو فلا ص مع ل مثلا م م ا فلاف الظهر ت يجوز م م فما أراد أن يطوب ي ب عليه لفريضة يتيمم تيمم من ثانيا أن ا ط ا الطواف, لأن الطواف فريضة في هذه الحالة والصلاة、فريضة. فلا ف فريضة في فريضة لأن و ي هذه ج لو أ ن يجمع بين ا ل طوافين مفروضين كطواف الركل في ا ل ع م ر مثلا وطواف نذر او ما بين ا ل طواف ي ن مفروض و ص ل ا ة م ف ر و ض ة او بين صلاه م ف ر و ض ة و خ ط ب ة الجمعه ف ق ل ج م ع ة الجمعه ة يكون الإنسان متوضئاً. فاذا لم يجد الماء فيتيمم يتيمم الجمعة لخطبة ويتيمم ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة فلا يوالي بين الفرضين بتيمم واحد ولكن ب ا ل ن س ب ة للنوافل فامرها سهل ولذلك قالوا يصلي بالتيمم الواحد ف ر ي ض ة و ا ح د ة ويتنفل ما شاء الله له من النوافل ل أ ن النوافل تكثر فيؤدي إ ي ج ا ب التيمم لكل ص ل ا ة منها إلى الترق. قلنا الى ت أردت تصلي تتيمم ر ق فقلنا للإنسان كلما نافلة عليك لا ل أن أن يجب تجعب الترك إ إلى ن ن س ا الحرج وربما أداء في النافلة ما فعلوها فلا يتيمم ولا قل علي يصلي يتيمم يجب فخفف في أ م ر ه التخفيف فيؤدي إيجاب ا ي التركي م م منها عظيم لكل طلاة إلى أو إلى حرج أو ف أمرها ا طيب ل ت خ في أ م ر النافله هل هو شيء ابتدعه الفقهاء من تلقاء ي ليس ا قال لا أمرا ابتدعه ا فتهم ف من ت ل ق انفسهم ي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر المصلي أ ن يصلي قائما ف إ ن لم يستطع فجالسا يعني ما دام يستطيع القيام لا يجوز أ ن يصلي جالسا ف إ ن لم يستطع ا ل ص ل ا ة جالسا فيجوز أ ن يصلي م ض ج ع ا لكن بالنسبه ل ل ن ا ف ل ة باتفاق الفقهاء يجوز له ان يصلي ق ا ع د ا و يجوز له ان يصلي م ض ج ع ا والقاعد له نصف اجر القائم و ا ل م ض ج ع له نصف اجر القاعد اذا الشارع خفف في امر ه ا ل ن ا ف ل ة ب ا ل ن س ب ة ل ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة ما يجوز للانسان ان يصلي ا ل ف ر ي ض ة وهو راتب دابته كما لا يجوز له أن يصلي الفريضة وهو يمشي. ولكن يمشي لا ان الفريضة الشارع وبالاتفاق له يصلي يجوز وهو جوز للانسان ان يصلي ا ل ن ا ف ل ة وهو راتب دابته او وهو يمشي بالنسبه ل ل ف ر ي ض ة ما يجوز للانسان ان يصلي الى غير جهه القبله ة الى ل ج ة التي تتجه اليها تتجه ولكن يجب ان ي ك و مركبه ا ذ ا كان ر ا ك ب ه في ا ل س ي ا ر ة فالجاه التي يتجه اليها في ا س ي ا ر ت ه هي س ب ل ة ا ل ا ن ويصلي اليها ا ل ن ا ف ل ة فهذه امور ك ث ي ر ة قد ر خ ص الشارع في ه ا ل ل ا ن س ا ن و خ ف ف عليه في ش ن ن ا ل ف ر ي ض ة ولذلك فرض الفقراء هذه ا ل ق ا ع د ة ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ا ف ل ة لان امرها مبني على الجسر ورفع الحرج ولذلك قالوا يصلي بتيمم واحد ف ر ي ض ة و ا ح د ة ولا يصلي ف ر ي ض ة ث ا ن ي ة ولكنه يصلي مع التيمم الواحد مع ا ل ف ر ي ض ة يصلي ما شاء الله له من النوافل والنذر كالفرد كما ذكرنا و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة لها وجهتان ا ل و ج ه ة ا ل أ و ل ى أ ن الميت يجب أ ن يصلى عليه يجب أ ن يصلى عليه ف ر ي ض ة ف ص ل ا ة الجنازه من حيث ا ل ج م ل ة فرض يجب على المسلمين أ ن يصلوا على الميت ولكن هل هذا الفرض واجب على كل مسلم قال لا واجب على بعض الناس بحيث لو قام به البعض سقط عن الباقين وبناء على ذلك ب ا ل ن س ب ة للباقين ماذا يكون حكمه يكون حكمه ك ا ل ن ا ف ل ة إ ن شاء ص ل ى ه و إ ن شاء لم يصلني ص ل ا ة الجنازه ة من حيث هي بغض النظر عن الفاعل اوجب الشارع على المسلمين ان يصلوا على الميت ف ا ل ص ل ا ة على الميت فرض على المسلمين لكن هل هي فرض على كل مسلم لا يجب على المسلمين ان يوقعوا ل ص ل ا ة بغض النظر عن الفاعل وهذا هو الفرق ما بين الفرض العين الكفاية. فرض العين وفرض ا ل ك ف ا ي ة فرض العين الخطاب متوجه الى كل مسلم يجب عليه ان يصلي واما ب ا ل ن س ب ة لفرض ا ل ك ف ا ي ة فالمراد من الشارع ان تقع العباده ة الشارع, يصالب بفعل العبادة. بغض النظر عن الشارع يريد أن تقع ذ اذا أوقعها جميع الناس والله هذا ه اوقعها والله العبادة الناس واذا أوقع يجزئ. كما لو قال الحاكم جميع عظيم بعضهم اوقع يجزئ كما شيء جنده القائد لجنده قال ونريد و ن ب ن ي جسرا على هذا ا ل و أو ا ا د ي على ل هذه ق ن ا ة ما يهمه من الذي يعمل لكن معكم مهل كذا أن ت ب وهي إذا شارك ا ع في بنائه وانتهى كذا ان العظيم جيد وإذا فعله ثلاثة ه م و ب ن المجد ا ل م ض ر و أيضا يكونوا فالشارع ع و ما ع ي يريد ي ه هو م ما فاذا الآن ان ر ك جميع ل ل ج ج ن بناء د ي في ا س ولكنه الجسر كذلك التفاية ل بناء يريد فرض ر ا ا ش ما يريد من الناس جميعا ان يصلوا لو صلوا شيء عظيم هو مراده ان تقع هذه العباده ة فاذا و ق ع ا الجميع هذا شيء جيد و إ ذ ا أ و ق ع ه ا بعضهم فقد خرج الجميع عن العوده و ا البعض قام ثلاثة من الناس وصلوا على الميت. هذا المندوب الفعل الذي إ ذ ا فعله ا ل إ ن س ا ن ت ص ي ب و إ ذ ا تركه فعل ك بماذا ن ر ش ق ه ا قال ما دامت ا ل أ م ة كلها إ ذ ا فعل واحد الصلاه على ا ل ج ن ا ز ة يسقط الطلاب عن الباقين إ ذ ا ب ا ل ن س ب ة ل ب ق ي ة ا ل أ م ة جميعا هذه الصلاه اعتبار ن ا ف ل ة ولذلك أ ل ح ق و ه ا بالنافله ة فقال الإمام النووي م ر ح الله والأصح جنائز أو صحة جنازتين او ج ن ا ز ة مع فرض بتيمم واحد وين تعينت عليه ما كان في احد غيره لماذا قال لانها لي ليست, ليست من جنس فرائض الاعيان وانما هي بشكل عام كالنافله ة جيس في حقها الحاقها ب ا ل ن ا ف ل ة أ ق ر ب من الحاقها بالفريضه وهي أ و ل ا و أ خ ي ر ا ليست ف ر ي ض ة عين و إ ن م ا هي ف ر ي ض ة كفايه ة صلاة ومن الصور نسي الآن عندنا أن التي يجب أن يتلبع بعض ا بالنسبة ما الإنسان واحد إلا واحدة إنسانا صلاة الصروات بتيمم للتيمم لأنه يصلي أن نفترض أن نسي صلاة من فريضة يجوز فقد ن س ي أ ن يصلي يوم أ م س ص ل ا ة ما الظهر مثلا بعد أ س ب و ع تذكر ولكنه نسي عينها يا ترى ا ن هو كان ن ا س الظهر أ م كان قد نسي العصر مثلا ن س ي في هذه ا ل ح ا ل ة يجب علي أ ن يصلي الصلوات الخمس حتى تبرا ذمتك ولابد أ ن تكون و ا ح د ة من هذه الصلوات الخمس التي قضاها ي ل ت ي ن س ي هل ا و ك ن يجب علي أ ن يتيمم خمس مرات قال لا ل أ ن ه عليه فريضه و ا ح د ة و ب ق ي ة الصلوات التي صلاها احتياطا ولكنها نافله في الحقيقه د صل الصبح الصبح صلى ب ف ر بتيممه فرضا واحدا هذا ليس به إ ش ك ا ل و إ ن نسي مختلفتين ما قلّى ما نسي صلاه و ا ح د ة نسي صلاتين مختلفتين ف إ ذ ا كان يعرفهما يعرف عينها صلوات هذه كل صلاه لتيمم أ ر ا د أ ن يقضيا نسي الظهر والعصر ف إ ن ه يتيمم ل ل ظ ه ر فيصليها ويتيمم ل ع ص ر ويصليها ولكن إ ذ ا نسي الصلوات ما عرفها هل ترى هل هي ظهر و ع ص ف أ م هي ص ب ر وظهر ماذا يعمل قال في هذه ا ل ح ا ل ة هناك حل آ خ ر لقضائها بالتيمم رانوة يقضي خ م سيقضي طلوات خمس ط ل و ا ت ولكنه لو صدها بتيمم واحد لا تصح ل أ ن ه نسي فريضتين فيجب عليه ان يتيمما تيممين فاذا تيمم تيممين وصلاهما صلى الصبح بتيمم بعد ذلك صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيممين اخر هل تصح صلاته م ا تصح لانه من المحتمل ان يكون قد نسي الظهر مع العصر وبناء ذلك يكون قد صلى الظهر والعصر بتيمم واحد فماذا يعمل قال هو بالخيار إ م ا أ ن يتيمم خمس مرات ويصلي الصبح بتيمم والظهر بتيمم والعصر بتيمم والمغرب بتيمم والعشاء بتيمم, بتيمم وفي هذه الحالتين د ف ع و ج مهمه ل أ ن ه نسي صلاتين جهلا عينهما على أ ي احتمال كانت ا ل ص ل ا ة المنسيه ظهر أ م عصر أ م مغرب أ م عشاء ام فجر فقد صلاها بتيمم أ و إ ن ش ا ء تيمم مرتين وصلى بالتيمم ا ل أ و ل الصبح والع... والظهر والعصر والمغرب أ ر ب ع صلوات فقط صاغر وصلى بالتيمم الثاني أ ر ب ع ا ليس منها التي بدا أ ب ه كان يصلي بها ا الثاني ا ل ل ت ي م م ظ ر والعطر والمغرب المتروكة وظهر والعشاء ومناًا وعشاء وإن كانت الصلاة صلاهما كانت الصبح على ذلك لتيممين م صبح إن ص فقد فقد ه بتيممين و ان كان الظهر و العصر فقد صلاهما بتيممين صلى الظهر بالتيمم ا ل أ و ل و صلى العصر بالتيمم الثاني وبذلك ت ب ر و جمته إذن هو اما ل خ ي ا ر إ أ ن يصلي يتيمم خمس مرات و يصلي ك ي الصلاه بتيمم و إ م ا أ ن يصلي أ ر ب ع صلوات و لاء و بتيمم ن ا ح ر يصلي أ ر ب ع صلوات و لاء ليس منها التي بدا بها ف إ ذ ا ب د أ بالصبح والظهر والعصر والمغرب في التيمم الثاني يصلى الظهر والعصر والعشاء م غ ر ب و ا ل وبذلك تبرا ه م ل ذمته ف ق ت ي نسي ن ظ ر وظهرا عصر وعصر لكنه عينها. في المرة المرة ظهر وظهراPar مرةين ا عينها الأولى الثلاتين الآن فلاتين الصبح можاما عينها قالت أو وصبح أو لكنه لكنه مختلفتين نسي نسي متفقتين نسي في في يتيمم يصلي بالتيمم من الاول الصلوات الخمس و يصلي بالتيمم الثاني الصلوات الخمس لان الصلاتين قد اتفقتا في الوقتين الصبح او ظهر او عصر او مغرب او عشاء ففي التيمم الاول لا شك انه قضى ما علي و في التيمم الثاني قضى ما علي ولا اشكال ولا يتيمم بفرد قبل وقت فعله وهذا قد ذكرناه في الدروس السابقه لان الله تعالى قال اذا قمتم الى ا ل ص ل ا و ا ل ق ي ا م ل ا يبدو ج يبدو ي ب إلا ب ع د د خ و ي ا ل و ق ت و و يبدو ي ب ا ر ي ض ر و ر ة فلا ي ب ا ح إلا ع ن د و ق ت د و يبدو ة و ه و ق ب ل ا ل ض ر و ر يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو ي م م و و ج د و يبدو ي ب م و يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو ي ب ل و يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو ي ب د م يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو ن ب و يبو يبدو يبو ي ث عند الكلام على الوضوء في و ل باب من أ ب و ا ب الوضوء وذكرنا هناك المذاهب ا ل ف ق ه ي في ه ذ ه ا ل م س أ ل ة لو أ ن انسانا حبس في مكان لا يوجد فيه ماء ولا تراب أ ن كان أ ث ي ر ا مثلا على افتراض وقول هذه ا ل ص و ر ة ا ل ن ا د ر ة التي لا تقع فهذا يجب عليه ان يصلي و ج د تراب ماذا يعني قال يصلي ع ن ي ي قال بلا وضوء ولا تيمم يصلي ل ح ر م ة الوقت ولكنه بعد أ ن يصلي إ ذ ا وجد ماء او ترابا ف إ ن ه يجب عليه أ ن يعيد هذه ا ل ص ل ا ة ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول لا يقبل الله صلاه أ ح د ك م إ ذ ا أ ح د ك حتى يتوضا أ ل يقبل الله صلاة بغير ه وقد ر الرجل بغير طهور لحرمة وهذا وبناء ويصلي و هذه عليه ذلك الطلاة ا صلى على يجب يعيده أن ت ولكنه و عليه القضى يجب ق بينا في درس الحديث لما لا نحتاج معه إ ل ى إ ع ا د ة م ذ ا ه ب ا ل ف ق ه ي ة وبينا ر أ ي ا ل إ م ا م المزني واختيار ا ل إ م ا م النووي هناك في كتاب المجموع بالزليل من هذا القبيل والتفكير هذا من من قبيل فاقد الطهورين ص و ر ة اخرى رجل وجد ماء ولكنه لا يستطيع ان يستعمله في جسده في مكان عليه ن ج ا س ة ما يستطيع استعماله ممنوع من استعماله طبعا ماذا يعمل هذا كي يمم ا يفيده فالماء موجود يتوضا ولكن لا يستطيع ان يزيل ا ل ن ج ا س ة عن بدنه ماذا يعمل قال هذا ايضا حكمه كحكم فاقد الطهورين من على بدنه ن ج ا س ة يخاف من غسلها شيئا من ا ل أ م و ر التي ذكرناها تلف عضو أ و ذهاب منفعته او بطء ا ل ب ر أ و غير ذلك من ا ل أ س ب ا ب ا ل م ب ي ح ة للتيمم قال هذا الرجل يجوز له أ ن يصلي الصلاه ل ح ر م ة الوقت ولكنه يجب عليه بعد ذلك حينما يزيد ا ل ن ج ا س ة أ ن يزيلها ويعيد هذه ا ل ص ل ا ة وكذلك الرجل الذي يحبس على م ك ا ن ن ج س ما يستطيع ان يضع جبهته عليه ماذا يعمل واقف على م ك ا ن ن ج س من شروط ص ح ة ا ل ط ل ا ه ط ه ا ر ة ا ل س و ب ط ه ا ر ة المكان و ط ه ا ر ة ا ل ب د ن وبناء على هذا يصلي هذا الانسان ا ل ص ل ا ة ا ل ض ر و ر ة ل ح ب ة الوقت ولكنه ما يضع جبهته على النجاسه هذه ص و ر ة في الزيادة عن ص ونحن ر الرجل ة الذي على جسده ج ا ذاك صلاة كاملة وأما هذا ة يصلي يصلي ر م ة الوقت ل و ك ه جبهته لا على الأرض ل يضع أ نقول ه جبهته سيضع على نجازة ونحن ن ل و خفف النجاسه ما أ م ك ن ه فيومه بصلاته تيماء في ولكنه يجب عليه أ ن يعيد هذه ا ل ص ل ا ة فهؤلاء ا ل ث ل ا ث ة يجب عليهم ت ع ب ا ل ص ل ا ة ل ح ر م ة الوقت وفي نفس الوقت نفس يجب عليهم القضى الرجل ا ل أ و ل الذي لا يجد ماء ولا ترابا والرجل الثاني هو الذي على جسده ن ج ا س ة ولكنه لا يستطيع ب ز ا ل ت ه ا والرجل الثالث هو الذي حبس على مكان نجد ف ي ص ل ا ل ح ر ي ض ة ب ح ر م ة الوقت ولكن هل ي ص ل ا ل ن ا ف ل ة الذي لا ي ج د عنده ماء ولا تراب او كان على جسده ن ج ا س ة وصلى ل ح ر م ما ة الفريضة النافلة ؟ النافلة ضرورة الفريضة الوقت قال انا لا ضرورة لا لانها صلى هل يصلي يصلي صلى الطيعة على المؤمنين كانت ان ب ا موقوتا واما بالنسبة للنافلة فلا يجب ل ي ع ه الوقت ي ي ا فلا ص ن النافلة اذا اليها يصلي لحرمة ل ضرورة و لكن هل أن يلمك المصحف إحنا عندنا لا لمس المصحف ان نحن عندنا يجوز يجوز ؟ ل ل إ ن س ا ن إ ل ا إ ذ ا كان متوضئا أ و متيمما يحترس ل م ث المصحف ا ل ط ه ا ر ة من وضوء او تيمم ف إ ذ ا ما كان يوجد عنده لا ماء ولا تراب يصلي ل ح ر م ة الوقت هل يلمس م ا المصحف قال لا ي ا ل م ولا يجوز له حمله و إ ذ ا كان جنوبا عليه حدث اكبر ما يجوز له أ ن يمكث في المسجد ولا يجوز له ان يقرا ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه صلى خارج ا ل ص ل ا ة ما ي ق ر أ القوام ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة ق ا ل ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة فقط ل أ ن ا ل ص ل ا ة ما تصح الا في الفاتحه فهو يصلي ويقرا ا ل ف ا ت ح ة للضروره اليها ولكنه ما الفاتحة ما يقرأ شيئا لانه ليس فرضا كل ما ليس فرضا لا يجب عليه أ ن يفعله هنا في م س أ ل ة م ه م ة نبه عليها ل ش ر ا ح أ ل ا وهي م س أ ل ة ا ل ع ا د ه يقول يجب عليه أ ن ن ع ي د ما نرادهم ب ا ل ا ع ا د ة هل مرادهم ب ع ا د ا ل إ ع ا د ة ا ل ا س ت ل ا ح ي ة وهي أ ن يصلي ا ل إ ن س ا ن ص ل ا ة الظهر مثلا ويكون في صلاته خلل ف إ ن ه يجب عليه أ ن يعيد ا ل ح ا ل ة التي صلى عليها كان فيها خلل فيجب عليه أ ن يعيد ا ل ص ل ا ة في الوقت هذا يسمى ا ع ا د ة ما يسمى قضاء ل أ ن الوقت باق ي كما صلى الظهر ثم تذكر أ ن ه ما كان متوضئا يجب عليه ان يعيد هذه ا ل ص ل ا ة ما دام الوقت باقيا ف إ ذ ا خرج الوقت ماذا تسمى تسمى قضاء اذا إ القضاء فعل ا ل ص ل ا ة أ و فعل ا ل ع ب ا د ة بعد خروج وقتها والإعادة وقتها وجدنا صور يقولون ويجب يصلي ويجب الصلاة إذا كانت بأداء هنا فقراء فعل خلج يصلي عليه أن يعيد قد متكثيرة في في في سبقت أن ما مرادهم بالاعاده قال ليس مرادهم ب ا ل ا ع ا د ة ا ل ا س ت ل ا ح ي ة وهي أ ن يصلي ا ل إ ن س ا ن ا ل ص ل ا ة م ر ة ث ا ن ي ة في وقتها و إ ن م ا مرادهم بذلك القضاء ف أ ط ل ق و ا ا ل إ ع ا د ة وارادوا بها المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي وذلك أ ن ه يعيد صلى ا ل ص ل ا ة و اعادها م ر ة ث ا ن ي ة و لكن هي في ا ل ا س ت ل ا ح قضاء ل أ ن ه سيصليها بعد فوات ه وقتها. ولكنه على افتراض أ ن ه صلاها ضمن الوقت ف إ ن ه ا تعتبر أ د ا ء ولا تعتبر قضاء وعند ذلك يجوز لنا أ ن نطلق عليها معنى الاعاده الاصطلاحيه وإذا تيمم الإنسان الماء. إذا كان في الإنسان لتفقد الماء في المدينة、وتيمم. قال هذا أيضا عليه القضاء هذا أيضا في نجب لأننا بكرنا قبل قليل بأن هذا العذر العذر نادر ولذلك يصلي يتيمم ويعيد ص ل ي ي و وهذه الصلاه فبالمسافر يصلي ويعيد لا يصلي ولا يعيد الا العاصي بسفره الا العاصي الفوجين العاصي بتفره والعاصي بتفره. العاصي بتفره لا ويصلي ولا يعيد. وأما لسفريه لسفري العاصي отдعم ويصي ين في سفريه في سفري يت ونية نخسر لسفريه في نور ويريد أنشه وقد من كمن المعصية أجل、المعطية. قال هذا ل ومن ت ي م لعدم الماء يجب عليه يجب أ ي تيمم وأن ي ص ل ي يعيد هذه لأن التيمم ولكنه والرخص الصلاة لأن لا تناطوا هذه رخص ب ا ا وبناء ل على ذلك يتيمم ويصلي ويجب عليه م م يتيمم ع ع ويجب ا د ة هذه ايضا ل ل ص ا ومن ت م م لبرد أ ي قضى عندنا في أ ظ ه ر أ ق و ا ل ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع قال ل أ ن البرد و إ ن لم يكن سبب نادر لكن العجز عما يسخن به الماء أ و عن ثياب ي ت د ف أ بها هذا عذر نادر لا يدوم الا يجد ما يسخن به الماء أ و لا يجد ما, ما يستدفا به بعد أ ن ي ت و ض أ او بعد أ ن يغتسل هذا كله إ ذ ا كان في السفر و أ م ا إ ذ ا كان في الحضار و ت ه م م للبرد فهذا يجب عليه القضاء عندنا اتفاقا وقال أ ب و ح ن ي ف ة و أ ح م د رضي الله عنهما إ ذ ا تيمم ج ل ب ر د ي سواء كان في السفر أ و كان في غير السفر ف إ ن ه لا يقضي ف ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة م ش ه و ر ة م ع ر و ف ة بين الفقراء و أ م ا إ ذ ا تيمم ا ل إ ن س ا ن لمرض يمنع الماء كالامراض التي ذكرناها سابقا يمنع الماء في كل جسده أ و يمنعهم في عضو من أ ع ض ا ئ ه فهذا ا ل إ ن س ا ن له حالتان ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أن ل ا يكون في عضوه سافر ما عليه جبيره اصيب بجراح في جسده ما عليه جبيره أ ص ا ب ه حداد اكبر ف إ ن ه يغسل السليم و ي ق ه م م عن المكان المريض ولا يجب عليه إ ع ا د ة ي ت ي م م ويصلي ولا إ ع ا د ة عليه إ ل ا إ ذ ا كان بجسده دم كثير ما يستطيع إ ز ا ل ت ه ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يتيمم عن هذا المكان ويصلي ولكنه تجب عليه ا ل ا ع ا د ة و أ م ا إ ذ ا كان على جسده جبيره هذه ا ل ج ب ي ر ة لها ح ا ل ة إ م ا أ ن توضع على طهر و إ م ا أ ن توضع على غير طهر ف إ ذ ا وضعت على طهر كان متوضئا وضع ا ل ج ب ي ر ة على ر ج د ه مثلا قال هذا يتوضا في الصحيح ويتيمم عنها ويسعى عليها ويشترط ل ا ع وضعت على ي ي د الصلاة لأنها طور فيها أ ل ا تكون قد أ خ ذ ت من السليم أ ك ث ر من قدر الاستمتاع مثلا ج إلى ش ر سمتبتر الجميرة الجميرة آخرها عن المريض من لما من تيمم يجب ولكنه عن اليد الأدي فهذا الصحيش أول إلى عليه يغسل ويتيمم وضع وضع ويمسى على الجبيره ومع ذلك يجب عليه القضاء ل أ ن الجبيره أ خ ذ ت من السليم أ ك ث ر من الحاجه نحن نعفو له عن قدر الحاجه الجبيره بحاجه ل ث ل ا ث ة أ ص ا ب ع مثلا من الاسفل ومن ا ل أ ع ل ى حتى تستثبت ل ا هذا ويعف عليه ع القضاء الحالة في هذه、الحاجة. إذا ض و الجبيرة على المكان على على غير طهر يتوضع في طهر الصحيح ويتيمم عن الجريح ويمسح على ا ل ج ب ي ر ة ويقضي هذه الصلاه لانه وضعها على غير طهر وان وضعها على طهر إ م ا ان ت أ خ ذ ا ل ج ب ي ر ة من الصحيح بقدر الاستمساك أ و ت أ خ ذ ز ي ا د ة عن قدر الاستمساك فاذا اخذت بقدر الاستمساك لا شيء عليه واذا اخذت ز ي ا د ة عن قدر الاستمساك ففي هذه الحاله يجب عليه ان ي ق س ل الصحيح ويتيمم عن الجريح ويمسح على الجبيره ومع ذلك يجب عليه قضاء هذه الصلاه لانه سترى جزءا من جسده كان بامكانه أ ن ي غ ت ل ه في الوضوء أ و الغسل من الحدث الاكبر ولكنه ما غسله مع التمكن من غسله و أ م ا إ ذ ا كانت في أ ع ض ا ء تيممك ا ن ت في الوجه أ و اليدين قال ه ذ ا مهما كانت ظروفه و و أ ح ا ل يغسل الصحيح ويتهمم عن ا ل ج ر ي ش ويمسح عن الجبيره ومع ذلك يعيد الصلوات التي صلاها ه ي ي ع د ك لانه ه ليش؟ قال ل أ نقص البدل اللي ه والتيمم لا ل ل ي ه وضوءه ا ل و كامل ولا تيممه كامل وضوء غير كامل ل أ ن عضو من أ ع ض ا ء الوضوء ما ت و ض ف وتيمم غير كامل ل أ ن أ ع ض ا ء التيمم لم يستطع أ ن يصل إ ل ي ه ا التراب فنقص البدل والمبتل وبناء على ذلك وجب عليه أ ن يقضي هذه الصلاه ولو تيمم ا ل إ ن س ا ن عن ا ل ح ج ث الاكبر أ ص ا ب ت ج م ا ب ة فتيمم ثم حدثا ح حدث ج أ ص غ ر ماذا يعمل هل يعيد التيمم عن الحدث الاكبر قال لا تيمم من ن س ب ة الحدث ا ل أ ك ب ر باقل حتى يحدث حدثا اكبر اخر ف إ ذ ا كان ع ل ي حدث أ ك ب ر وتيمم وصل لت م حدث حدث أ ص غ ر ف إ ن ه يتيمم ا ل آ ن ل ح د ث ا ل أ ص غ ر فقط لا يتيمم الحدث الاكبر ولو أ ن ا ل إ ن س ا ن كان في الصحراء ويعلم أ ن ه لا يوجد عنده م ا و أ ن ه لو أ ج د ما سيتيمم هل يجوز له ان ي أ ت ي أ ه ل ه أ م لا قال يجوز له ان ياتي أ ه ل ه ولو الزمته ا ل ج ن ا ب ة وبعد ذلك يتيمم عن الحدث ا ل أ ر ا يتيمم عن الحدث. ولا في هذا يكتر ويتوهم في يوجد يحرم عليه يأتي ي مسألة وعنام عن بعض عنده الأنظار الناس أنه كان أن الحدث ولا حرجاء هذا السؤال إذا البر مثلاً ولا يوجد عنده ما يحرم أن يأتي أهله هذه س ض ط ر إ ل ى التيمم لا ما يحرم عليه أ ن ي أ ت ي اهله ويتيمم ويصلي و أ ح ك ا م التيمم في هذه احكامها ل ا ل ة أ ح في كل ح ا ل ة من الحالات التي ذكرناها وصلى وعلى وصحبه والتفكير الله على آله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه